بسم الله الرحمن الرحيم قد أثلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم صاشعون والذين هم عن اللغو مرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافرون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 فخلقنا العلقة مبغة فخلقنا المبغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم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 وشجرة تخرج من طول سيناء تنبت بالدهن وصبخ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرا نسقيكم من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 إن هو إلا رجل به جئنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وثارت النور فاسلك فيها فسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلت إلا من سبق عليه الطول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم غرّون اِذَا سَوَّيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَقُل رَّبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُّبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ الْمُنزلِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِنَّ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 وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآفرة وأترفناهم, وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا ما إلا بشر مثلكم يأكل, يأكل ما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا لكم إنكم إذا لخاسرون أيعبكم أنكم إذا ميتم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا لموت ونحيا وما نحن بمذروفين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 ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِم قُرُونًا آخَرِينَ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَرْخُونَ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا كَتَرَى كُلَّمَا جَاءَ أُمَّةٌ وَرَسُولُهَا كَذَّبُوهُ فَاتَّبَعُوا بَعْضًا بَعْضًا فأتبعنا بعضا بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئي فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا ونؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه آيا وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين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 كل حزبهم بما لذنهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نمتهم به من مال وبنين نسارع لهم في خيرات بل لا يشعون إن الذين هم من خشية ربهم والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يفركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون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 116. دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفين بالعذاب إذا هم يجعرون لا تجعروا اليوم إنكم منا لا تنصرون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 يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارمون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهم بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجت فراج ربك خير وهو خير الراجعين وإنك لا تدعهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط ناتجون ولو رحنا وكشفنا ما بينهم من ضر إلا لَدْو فِي طَيَالِب يَعْمَهُون وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَنَّ دَاءً بَأْسًا شَدِيدًا إِذَاهُمْ إِذَاهُمْ فِي مَبْلِسٍ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 قالوا أئذا كتنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون لقد وجنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل من الأرض ومن فيها هذا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 إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله منه ولد وما كان معه من إله إذا لذاب كل إله بما خلق إذا كُلُّ كل بِمَا بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما عم يشركون قل رب إما تريني يعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما دعدهم لقابرون ادفع التي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همذات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون إذا جاء أحدهم الموت قال رب رجعون قال رب رجعون لعلي أعمل صالحا في ما ترك كلا إنها كلمة هو قراءها ومن وراء برزق إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن فَسَأْقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا وَأُنْفُسِهِمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ تَلْفَحُ النَّارُ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 ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عباد يقولون ربنا, يقولون ربنا ما آمنا تغفر لنا ومحمدنا تغفر لنا وارحمنا, وارحمنا وان تج خير الرحيم فاتخذتموهم فخرا حتى ان سوفكم ذكر وكنتم منهم تطقون إني جزيتهم اليوم بما صبروا بما صبروا